وهل تجوز صلاة المرأة على الجنازة لا مانع ابدا أن تصلي المرأة على الجنازة كما صلت النساء على جنازة الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليهن أحد والله أعلم